بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين عايز اكلمكم النهاردة عن موضوع مخافة الله احنا اتكلمنا كتير عن المحبة وعزات كثيرة تسمعونها عن المحبة ولكن احيانا الكلام الكثير عن المحبة يستخدمه البعض للاستهانة والاستهتار وزوال مخافة الله من القلب دائما الفضيلة السليمة تكون متكاملة يعني الفضاء المتكاملة مع بعضها البعض تسند بعضها البعض فعايزين نشوف ايه حكاية المحبة والمخافة ايه حكاية المحبة والمخافة محدش مضيع حقوق ربنا غير طيبة ربنا فكا ربنا طيب نستهتر بحقوق يعني واحد في الشغل له رئيس في عمله يطوعوا كلام مزبوط لا يمكن يتأخر دقيقة عن العمل لان فيها تحقيق وفيها جزء لكن الكنيسة ممكن يجي متأخر ممكن يجي متأخر ليه لان ربنا طيب ولان الاسيس اللي بيصلي طيب وجايز واحد يجي متأخر على القداس وعايز يتناول ولو بالعافية وما نولهوش يزعل ليه مفيش مخافة لله في قلبه ولا مخافة للكنيسة في قلبه ولا مخافة للأسرار الإلهية في قلبه في نقطة أساسية جدا أريد أن أقولها لكم في هذا الموضوع ويرد تحفظوها لا يمكن أن تصل إلى المحبة إلا لو بدأت بالمخافأ أولاً. المخافه توصل إلى المحبة ولا محبة بدون مخافه. ولذلك يقول الكتاب المقدس بد الحكمة مخافه الله. والبعض يترجمها رأس الحكمة مخافة الله هي اتاركي انتي صفية ااركي باليوناني يعني رأس او بداية او اول او رئيس تقول ارشي دياكون يعني اول الشمامسة او رئيس الشمامسة أرشئ رفس أول الكهنة أو رئيس الكهنة فبدء الحكمة مخافة الله يعني تبدأ طريق الحكمة بالمخافة ثم تتدرج إلى أن تصل إلى المحب. الناس في محاربة المخافة يضعون امامهم العبارة التي استخدمها القديس انتونيوس والتي وردت في رسالة يحنى الاولى اللي يقول فيها المحبة الكاملة تطرد الخوف الى خارج هنا واقول لكم من منا وصل الى المحبة الكاملة ومن منا وصل الى درجة انتونيوس إذا وصلت إلى المحبة الكاملة لا تحتاج إلى مخاف أو المخافة تأخذ صورة في قلبك تسمى المهابة لكن من وصل إلى المحبة الكاملة إذا كنت في المحبة لا يمكن أن تكسر وصايا الله لأن الرب يقول من يحبني يحفظ وصياي تقول بحب ربنا وتكسر الوصية وتقول مفيش مخافة تبقى بتضحك على روحك ان كنت بتحب ربنا يبقى تحفظ وصياه وان كنت تحفظ وصياه يبقى المخافة موجودة طب هقول لكم شوية ايات في المخافة علشان تخضب لكم منه البعض بيظن ان المخافة دي بتاعت العهد القديم لكن العهد الجديد بتاع الحب حدش يقول الكلام ده ابدا يكون على فهم سليم ده احنا بنبتدي كل صلاة بصلاة الشكر ونقول فيها امنحنا ان نكمل هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا بكل سلام مع مخافتك وندخل الى الكنيسة باستمرار ونقول اما انا فبكثرة رحمتك ادخل الى بيتك وازجد قدام هيكل قدسك بمخافتك دي مش موجودة برضو ده احنا في كل اداس نقول قفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. تقول أنا بحب كلام الله ده أنا بقول له وجدت كلامك الشهادة فأكلته ده وقول له كلامك حلو في فمي. لا يمنع إن كنيسة بتقول قفوا بخوف من الله. وساعة حلول الروح القدس نقول أزجدوا لله بخوف ورعده. تقول لحكاية خوف ورعدة دي جايبها الكنيسة والتعليم الكتاب مش كده لا أبدا ده الكتاب يقول سيروا زمان غربتكم بخوف ويقول تمموا خلاصكم بخوف ورعدة ده تعليم الكتاب مقدس وكلمة خوف دي موجود تعليم موجود في الكتاب والقديس بولس الرسول الذي تكلم كثيرا عن المحبة يقول لا تستكبر بل خف انت تخاف من نفسك وضعفك وتخاف من العدو وقوته وتخاف انك تكسر وصايا الله نتيجة هذا الامر ضعفك وخوة العدو وتخاف من يوم الدينونة دفع براميين عشرة مش في العهد القديم يقول مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي داود بيقول سمر خوفك في لحمي والعهد الجديد بيدعونا ان نتلو المزامير سمر خوفك في لحمه والسيد المسيح دعانا الى هذه المخافة لما تكلم عن وكيل الظلم قال عنه انه انسان لا يخاف الله ولا يهاب انسانا وكان بيقول مندي ان هو انسان مش كويس يعني لا يخاف الله ولا ايه ولا يهاب انسانا وبعدين السيد المسيح قال لنا ايه قال لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد طب وبعدين اريكم ممن تخافون اريكم ايه ممن تخافون خافوا من الذي بعد ان يقتل الجسد له سلطان ان يلقى في جهنم اقول لكم من هذا خاف يبقى كررها ثلاث مرات اريكم مما تخافون خافوا من الذي له سلطان بعد ان يقتل الجسد ان يلقى في جهنم من هذا خافوا لثلاث مرات يبقى خوف الله فضيلة مسيحية من العهد الجديد وليست مجرد كلام من العهد القديم احسن البعض يفتكر ان العهد القديم الناس كانوا فيه خاف الله والعهد الجديد بيحبوه صدقوا التعليم هو هو يعني فكركو يعني في العهد القديم ما خافت الله في العهد الجديد ما الله الله محبة الله وجدت في العهد القديم ايضا يحب الرب إلهك من كل قلبك دي موجودة في تثنية ستة موجودة في تثنية ستة فمحبة الله موجودة والآيات الخاصة بالمحبة كثيرة جدا في المزاميش لكن في عصرنا هذا بالذات بدأت مخافة الله تزول من القلوب لا لكي تحل محلها المحبة وإنما لكي يحل محلها الاستهتار والاستهانة واللا مبالاة سواء من الديسين اللي هم أولاد الله اللي بيروحوا الكنيسة وبيمرسوا الأسرار او من اهل العالم يعني في ناس كتير من بتوع ربنا بحجة المحبة يقولك يا عم ربنا غفور ربنا حنيم ربنا لا يصنع معناها سبخة طيانة وبحجة طيبة الله ومحبته تضيع وصيته وذاهبته والناس اللي يقول لك بسر من نفسك فحطني يسوع ويسوع يقول لك وتعالى يسوع وروح يسوع وكان يسوع ده بيالعب معه انا فاكر مرة قلت للناس قلت لهم الكنيسة الاستودكسية ما بتقولش يسوع بتقول ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالكنا كلنا ربنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم الى الابت امين مش تعالى يسوع وروح يسوع ورمى نفسك فارفنا يسوع الناس بيفقدوا مهابة الله نتيجة انهم واخدين عليها وهو محبة الله تمنع ما على رأي عقوب أب الأباء كان يتكلم يقول وحيبة أبي إسحاق ده الملائكة الملائكة من مهابة الله بجناحين يغطون وجوههم وبجناحين يغطون أرجلهم من المهابة تقول لدول بيحبوا ربنا ويرجوا نفسهم كده فردين رجليهم وفردين إيديهم دي مهابة الله الاربع وعشرين اسيس في سفر الرؤيا يقولوا ألقوا تجانهم من على رؤوسهم أمام الله خدوا تجانهم ورموهم أمام الله وهم يسجدون إلى أبد الآبدين آمين المفروض ان الانسان مهابط الله لا تفارقه مهما وصل الى عمق الحب الالهي عايزين واحد كان بيحب ربنا يسوع المسيح اكتر من يوحنا الحبيب الذي كان يتكئ في حضنه لما طلع سفر الرؤيا الاصحاح الاول لما ظهر له الرب يسوع ووجهه يضيء كالشمس في قوتها يقول فوقعت عند قدميه كميت من مهبته وقعت عند قدميه ايه كميت ده حتى الذين عاصروا الرب يسوع قالوا ان ملامحه كانت قوية ولم يكن احد يجرؤ ان يحملق في عينيه ان يطيل النظر لعينيه يعني اذا بصيت لعينيه كده يملكك الخجل وتعبت وشك كل انسان بيحب ابوه لكن المفروض ان يهاب اباه ايضا ولذلك نسمع عن القديس الأنبى في جيمي قبل أن يدخل إلى حياة السياحة في الجبل يقول إني قضيت أربعة وعشرين سنة مع شيوخ في دير لم أرفع عيني خلالها لأبصر أجه أحد منهم طول الاربعة وعشرين سنة لم يرفع عينيه ليبصر وجه واحد منه لمن مهابته والشيخ الروحاني يقول عن الراهب ولا يملأ عينيه من وجه انسان لكن احنا في ايام اي احد يبص فيه كويه بملأ عينيه وياخد راحته ربنا كان بيسكن وسط شعبه وكانت خيمة الاجتماع في وسط خيام الشعب ولكن كان في مسافة كبيرة بين خيمة الاجتماع وبين مساكن الشعب للهيبة ده الغيب دلوقتي في الريف وفي الصعيد في بعض بلاد مش ممكن ابدا يسكنوا جنب الكنيسة يخافوا اقول لك ما افرت اخطيت استحضرت استهترت اي حاجة ما بقاش جنب الكنيسة يخاف المخافة بتجيب نوع من الاستحياء من الاستحياء من المهابة وهنا نفرق بين الخوف والرعب عندما نقول مخافة الله لا نقصد ان ترتعد من الله او ترتعش من الله ولكن نقصد ان تهاب الله ان توقر الله ان تحترم الله انك تطيع الله وتحفظ وصاياه ده في ناس دلوقتي ينكروا وجود الله يعني ما فيش مخافه خالص انكار وجود الله او الاستهتار بالله او التهكم على ربنا والتريعه والمهاجمه ده في رجل اسمه رينان كتب كتاب صعب خالص الوجوديين ده يتكلموا اخر تريعه على ربنا يقولوا يعني أبانا الذي في السماوات خليه قعد في السماء وملهوش دعوة بنا على الأرض أو يقولوا السماء دي ربنا لربنا وللعصفير وخلينا أحنا على الأرض ويقعدوا التريع أو الماركسيين يقولوا أن الله غير مهتم بالعالم وقعد له البرج عاجي وملهوش دعوة بالدنيا وسيب الظلم على الأرض ويقعدوا ينتقدوه ويهجموه مخافة الله زالت من الناس نسمع ان مريم اخت مارثا كانت تجلس عند قدمية يسوع يعني مش جلسة جنبه تجلس عند قدميه نوع من المهابة والمخافة وحتى دي كانت عند المعلمين زمان يقال ان شاول الترصوصي تهزب عند قدمي غمالعيل كان المعلم يعود على كرسي وهم كلهم يعودوا على الارض عند قدميه ولذلك كانت مهابة المعلمين موجودة في ذلك الزمان كثيرا مع محبتهم برضو المحبة لا تتعارض مع المخافة انخدها كمبدأ المخافة توصل إلى المحبة دي نقطة المخافة توصل إلى المحبة دي نقطة المخافة لا تتعارض مع المحبة دي نقطة تانية ويمكن الجمع بينهما المحبة مستوى أعلى من المخافة تصل إليه دون أنك تلغي ما قبله زي مثلا في سنوي درس في الجامعة فأخذ في الجامعة معلومات اكتر من سنوي لكن مش معنى كده ان المعلومات اللي خدته تتعارض مع المعلومات السابقة او لازم ينسى المعلومات بسنة بتاعت سنوي مدام دخل في الجامعة لا ابد هو يعلو عليها ويحتفظ بها يعلو عليها ويحتفظ بها كذلك انت تعلو على المخافة وتحتفظ به المخافة جسر يوصل الى المحبة يعني من غير مخافة الله مش ممكن تصل للمحبة لما انت تخاف الله تحفظ وصاياه، ولما تحفظ وصاياه تجد فيه وصايا لزجة، فتحب وصاياه، ولما تحب وصاياه تحب البر، وتحب القداسة، وتحب الروحيات، وبالتالي تحب الله، وهكذا توصلك المخافة الى المحب. تتعرضش معاه ربنا علمنا أن نقول أبانا الذي في السماوات كلمة أبانا ترمز للمحبة وكلمة في السماوات ترمز للهيبة والعظمة والمخافة والاتنين يجتموا مع بعض لألا تقول أبانا فقط فتنسى عظمة الله وهيبته ووقاره وقال له الذي يستمون ربنا لما ظهر لموسى قال له اخلع حذائك من قدميك لأن المكان الذي أن واقف عليه مقدس خلع الحزاء نوع من المخافة نوع من المهابة ثم هو يكلم ربنا يقول له اكلمك بحب وارمي يروح في احضانك واخد بالك من كلامك لا وهو ده يعني يمنع انك انت تهاب الله وتخل حزائك لان المكان مقدس قديس عظيم مثل القديس ارسانيوس نسمع أنه لما أتته ساعة الوفاة ملكه الخوف فقال له تلاميذه حتى أنت تخاف أبانا فقال لهم إن خوف تلك الساعة ملازم لي منذ دخلت إلى الرهبان إن كانت مخافة الله في قلب قديس عظيم مثل أرسنيوس معلم اولاد الملوك افلا تكون في قلوبنا ايضا القديس الانبى سسوي او انبى شيشوي سسوي او شيشوي السين والشين بيتنطق مع بعض لما اتته ساعة الوفاة وجدوه خائفا فقالوا له اتخافي ابانا انت ايضا فقال لهم يا اولادي على قدر طاقتي حاولت ان احفظ وصايا الله ولكن حكمي انا وحكم الناس شيء وحكم الله شيء اخر ووجدوه ساعة وفاته يصارع ويقول اتركوني لكي يتوب سألوا قالوا له انت بالصبع قالوا هنا بطلب ان اعطى فرصة لكي اتوب فنظر ليه وقالوا له وهل في هذه السن يتوب انسان ما بقى شيف قال لهم ان لم استطع ان اتوب فعلى الاقل اتنهد على نفسي وابكي الى هذه الدرجة كانت مخافة الله في قلوب القديسين وأحد القديسين قال إني أخاف من ثلاثة أشياء أخاف من ساعة خروج روحي من جسدي. من وقوفي امام الديان العادل واخاف من لحظة صدور الحكم عليه الذي يخاف الله ان وقره ويهابه ويحترمه وينفذ وصياه هذا هو الشخص الذي يمكنه ان يصل الى حياة المحبة الحقيقية التي لا استهان فيها ولا استهتار ولا استباحة ولا استخدام سيء لمحبة الله هل أنت تريد حقا أن تتخلص من الخوف تخلص إذن من الخطيئ لأن الخوف ملازم للخطيئ آدم لما أخطأ خاف قاين لما أخطأ ارتعب إذن عايز تتخلص من المخافة لا تعتمد على دالة في غير موضعها او على محبة غير حقيقية انما اترك الخطية وعيش في حياة في البر فلا تخاف على رأي الرسول لما بيتكلم حتى من جهة الصلاطين يقول اتريد ان لا تخاف السلطان يعمل الصلاة ده احنا في رفع البخور بنقول يا الله العظيم المخوف في كلامنا عن الملائكة يقول الكتاب ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيه حل حول خائفين خلي بالكم ما قالش حول حد تاني المخافة توصل الانسان الى التوبة والى تنفيذ الوصايا. والمخافة تعلم الانسان الحرص والتدقيق وتقوده الى الجدية لان في انسان باسم المحبة لا توجد روابط له على الاطلاق زي انسان سايب جدا لا يحرص على شيء ولا يهتم بشيء ولا ينف شيء يقول خلينا في المحبة كده بالبركة وهو البركة تمنع انك تمشي كويس المخافة ايضا توصل الى الانسحاق والاتضاع تقول من انا حتى اقف امام الله ومن انا حتى اكلم الله والمخافة تعلم الخشوة وتعلم الدموع والمخافة توصل الى النظام في الحياة الروحية واخيرا المخافة توصل الى المحبة انظروا في مثل الفريسي والعشار العشار وقف يتكلم الله في مخافة لا يجرؤ ان يرفع عينيه الى فوق ويقرع صدر ويقول ارحمني يا رب فاني خاطئ وقف في مخافه. اما الفريسي فلم تكن المخافة موجودة بدليل انه بدأ يتحدث عن نفسه يبتخر بذاته ما مش باين مخافة الله في قلبه ولذلك لم يخرج مبررا مثل ذاك الكنيسة لكي تعلمنا المخافة تعطينا بعض القطع وبخاصة في صلاة النوم وصلاة الستار في صلاة الستار يقول يا رب إن دينونتك لمرهوبة استحشر الناس وتقف الملائكة وتفتح الأسفار بعدين يقول أية إدانة تكون إدانتي أنا المضبوط في القطايا الكلام فيه مخافة وفي صلاة النوم يقول هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديانة العادل مرعوب ومرتعد من أجل خلص الدنوب كلام يعلم المخافة وايضا بعض عبارات من صلاة نصف الليل ومن صلاة الغروب ايضا صلاة الغروب يقول ان كان الصديق بالجهد يخلص فاين اظهر انا الخاطئ كلام فيه مخافة الناس بنشوف ايه تعليم الكنيسة ونمشي فيه لان اللي يمشي في المخافة يحترس ويدخل الحرص الى قلبه جايز بعضكم يقول طيب سمعنا كلام كتير عن المخافة كيف نصل إليها من رأي في بعض التدريبات بسيطة يحاول الإنسان أنه يدرب نفسه عليها لكي يصل إن كنت تريد أن تصل إلى مخافة الله درب نفسك على مخافة كل ما يحيط بالله أو كل ما ينتسب إلى الله مثال هذا دخل مهابة الكنيسة ومهابة الهيكل ومهابة الأسرار المقدسة في قلبه. فيه انسان بيدخل الكنيسة كما يدخل اي مكان عادي ما بيقولش انا بكثرة رحمتك ادخل الى بيتك وازجد قدام هيكل قدسك بمخافتك واخد عليها ويفتكر ان فيه دالة والدالة مفيش داعي للمخافة افتكر مرة اخدت درس كويس جدا في هذا الموضوع هذا الدرس ما يزال قائما أمام عيني حتى الآن كنت في مبدأ رهبنتي مسؤول عن الضيوف والسواح والحدات دي وكان كل يوم يخشوا ضيوف كتير للكنيسة وأنا أخش معهم أشرح لهم الكنيسة دي الكلام ده منقيمت اكتر من 25 سنة وبعدين في نوبة دخلين سواح وانا دخلت معهم الكنيسة ووقفت اشرح ولقيت السائح اللي انا بكلمه سابني ومشي ودخل قصاد الهيكل وسجد قصاد الهيكل وصلى وبعدين بدأ يلتفت الي وانا خجلت من نفسي جدا الراجل مهلف ان يخش الكنيسة ما يخش يخش يتكلم على طول يخش يسجد ويصلي وإحنا ناس خدنا على الكنيسة وخدنا على الهيكل وبقت يعني مكان من كسرة الوجود فيه نسينا قدسته ومن ساعتها لا يمكن أبدا أخش الكنيسة على طول لازم أروح للهيكل واسجد أصال ما درش مهابت بيت الله شوفوا ابونا يعقوب اب الآباء بالنسبة لاول كنيسة يقول ما ارهب هذا المكان ما هذا الا بيت الله وهذا باب السماء ما ارهب هذا المكان بينما سعدت مكان, مكان يعني لسه ما فيش الاسرار المقدسة ولا السر الافخارستية ولا الحاجات العظيمة بتاعت العهد الجديد لكن يقول ما ارهب هذا المكان ياريت تقول هذه العبارة لنفسك لكي تدخل هيبة الكنيسة في قلبك وان كان هيبة الكنيسة بصفة عامة يبقى هيبة الهيكل بصفة خاصة وان دخلت هيبة الكنيسة الى قلبك لا تتكلم في الكنيسة لا تضحك في الكنيسة لا تتمشى في الكنيسة كما تتمشى في اي مكان اخر تاخد هيبة الكنيسة في قلبك كتدريب اخر هيبة كتاب الله في انسان يركن كتاب ربنا في اي حتة في على مكتبه وسط كتبه تحته كتاب فوقه كتاب وفي انسان كتاب الله لا يمكن يضع فوقه اي كتاب مهما كان ايضا اذا قرأ في كتاب الله يقرأه بخشوع واحترام في انسان يقرأ الكتاب وهو نايل او وهو متمدد على كرسي أو كما لو كان مجرد كتاب للدراسة او للاطلاع وينسى قدسية الكتاب اما الانسان الروحي حالا يفعل هكذا كتاب ربنا له احترامه وقاره ده احنا في الكنيسة بنقول اجعلنا مستحقين ان نسمع ونعمل لان اجيلك مقدسة طب نعمل دي ممكن معقولة لك مستحقين ان نسمع مجرد السماع عايز صلاه وعايز رفع بخور عشان نقول اجعلنا وعايز استحقاق استحقاق وصلاة ورفع بخور عشان مجرد انك تسمع في ناس لا يمكن يقرأ الكتاب الا لما يسبقه بالصلاة والكتاب المقدس يقرأه لابد ان يقبلوا اولا واخيرا وإحنا طقس الكنيسة كده البشارة نقبلها جميعا ونقف لكي نسمع كلام الله وإيه تاني وفي الكنيسة الكتاب المقدس عشان نستمع إليه لابد نسبقه بقوشية خاصة وبرفع بخور وبصلوات وبأنوار وشموع ووقوف الشعب كله فهل عندنا هذه المخافة المهابة ايضا في الصلاة يسموها الزي الحسن في الصلاة الوقف الخاشعة رفع اليدين الى فوق النظر الى فوق او على الاقل حفظ الحواس عدم الانشغال أثناء الصلاة بأي شيء آخر مش إنسان يصلي وهو ماشي وهو بيتكلم وهو رايح وهو جاي وهو بيشتغل طبعا كن إن ربنا يكون في فكرك أثناء هذا كله معقول لكن الصلاطك لابد يكون لك الصلاة الخاشعة وإلا مخافة الله تدخل إلى قلبك إزاي أو إنسان يصلي ويعمل أي حاجة تاني أثناء الصلاة يمد ايده ويأخد حاجة يحط حاجة يرتب يروح يجي او مثلا اشياء من اللي جاي يستضيع المخافة مسألة القداس المزاع واحد يسمع قداس في الاذاعة وهو قاعد وهو بيشبكو بيت شاي وهو بيتكلم مع واحد تاني ويسمع القداس ويعلق عليه ومفيش مفيش مخافة ارجو حاجة زي اي شيء بيسمعه محتاجين ان احنا تكون لنا مخافة لله في كل ما يتصل بالله هناك تدريبات اخرى كثيرة نبقى نأجلها المرة تانية نكتفي بهذا واشكر لكم واسمع انصاتكم